سبعة. استمع إلى الأشهر الهجرية، ثم أعدها. محرم. صفر. ربيع الأول. ربيع الآخر. جمادى الأول. جمادى الآخرة. رجب. شعبان. رمضان. شوال. ذو القعدة ذو الحجة